بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنعم وأكلم بهذه اللقاءات الكريمة المباركة الحمد لله الذي جعلنا ممن يتعلقون برحمة الله وما عنده من الخير لعباده الصالحين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة كفى بها نعمة كفى بها نعمة فإنها مقياس الآخرة والله لو قيل لأحد يعني اتعب في الدنيا وارتاح يوم القيامة لكان ذلك عدلا فما بالك والإيمان والاستقامة رحمة وجمال وأنا أعجب والله هي الاستقامة أسهل أم الالتواء أسهل الاستقامة أسهل الاستقامة أسهل بكثير جدا لا التواء وبالعكس انظروا إلى الذين يعيشون معيشة ضنك انظروا إلى الذين يا أخي سبحان الله حتى الرزق البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكده تلاقي مصرطا تلاقي يخرج وعنده آفات تلاقي بحاصيل تعدم لأنها لا تصلح تلاقي حيوانات تؤدي إلى أمراض مش عارف جنون البقر ما عرفش عن فلونزة الطيور يعني, الذي يعني فعلا الرزق ليس بمادياته الرزق برحماته ولذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مش أطعمة أطعمة مبارك فيها بركات من السماء والأرض وقال لأهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كانوا يرتاحوا رحمات إنما بعيدا عن منهج الله تجد إلا من سفها نفسه وتلاقي إنسان نفسية ضيقة لدرجة كما يقول الله تعالى كأنما يص... يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إنما التاني عنده هذه الطمأنين وتطمئن قلوبهم بذكر الله وازن أي الفريقين أهدى أي الفريقين أفضل فريق مستقيم يخرج نباته بإذن ربه يشعر براحة تنتهي حياته يبشر بما عند الله من الجنة لم يترك وراءه في الناس إلا الخير رحمة وفريق يخرج نباته نكدا ويعيش معيشته ضنكا ونفسه تضيق ويشعر بأنه يمقط نفسه وهذا ورد في القرآن قال لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم بيكره نفسه يعني كلمة انت كاره نفسك لها فلان التي يقولها الشباب وردت في القرآن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إيه الأحسن أن أحب نفسي أم أكره نفسي أن أعيش معيشة طيبة أم أعيش معيشة ضنكة أن أعيش مبصرا أم أن أعيش عميانا صما وعميانا أن أدخل الجنة أم أدخل النار أي الفريقين أهدى لذلك لما وصلنا الآن إلى الجنة وإلى أبواب الجنة ورأينا ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة أقول إنه إن الله أعطى للمؤمنين ألوانا من النعيم ليشعروا بسعادة أكثر مثلا يقول القائل في عارفين في الأمثال الشعبية والحياة يقولون الحياة من غير ناس الجنة من غير ناس ما تندس الإنسان فعلا إذا فرح وحده غير لما يقعد في مجموعة يتنططه ويلعبه هل, هل تعرفون من أجل هذا النوع من أنواع النعيم ماذا يفعل الله للمتقين في الآخرة في الجنة يأتي لهم بأحبابهم يأتي مثلا واحد بيحب ولاده جدا ولاده طب بلاش ولاده أحفاده يقول لك أعز الولد ولد الولد ابن ابن ده بالدنيا ابن ابن دي بالدنيا فإذا بلون من ألوان النعيم يقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هم كمان محسن بإحسان وإيمان وتقوى وهدى ألحقنا بهم ذريتهم يأتي لهم الله بالطب الزايد ينفع هي الجنة درجات انا اشتغلت وعبدت الله وصلت الى الفردوس الاعلى من الجنة لكن ابني ابني اشتغل ودخل يدوبك زحز حامي عن النار وادخل الجنة فهو تحت خالص وانا فوق خالص ازاي بقى معايا فيقول الله تعالى يقول المفسرون يرفع الله الاقل منهما حتى يصير في درجة الأعلى ولو كانت الفردوس الأعلى من الجنة لمجرد أن يكون الوالد مع الولد طيب جبتوها منين ألحقنا بهم ذرياتهم ما يمكن ربنا ينزل للفؤل اللي تحت ينزل للفؤل اللي تحت وفي درجة واحدة لا بقية الآية قالت وما ألتناهم, وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني لم ننقص حق واحد منه يبقى زود ولذلك أنا بقولك ربي ولادك تربيه كويس ربي أبنائك تربيه صالح ليه لأنه شغل سبعين ثمانين سنة دخلك الجنة وتربيتك لأبنائك رفعتك من أقل درجة إلى أعلى درجة في الجنة فلو ربيت ابنك بحيث يكون من الصالحين حقيقة افضال توفر له فإن ذلك يرفعك إلى الفردوس الأعلى من الجن يبقى معك ولادك حواليك بتحبهم عندك ابنك وبنتك وابن بنت ابن ابنك وبنت بنتك عندك كل دول طب بس أنا في الحقيقة مش مسألة ولادي بس أنا عايز صحابي أنا بحب صحابي قوي أنا كنتنا بنخرج وناخد مركب ونخرج ونتفسح ونطلع على الشواطئ أنا عايز صحابي نعم يقول الله تعالى عنهم عن يقول إخوانا على سرر متقابلين ويقول جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله نحن معك في الدنيا وما نصبر على عدم لقائك من الصبح من الصبح إلى المساء بتوحشنا بتوحشني أوي والله يا رسول الله نفسي أفضل أعد معك وأشوفك فكيف إذا جاء يوم القيامة وصرت إلى ما صرت أنت فيه من الكرامة ونحن حيث أراد الله لنا أن نكون نعمل إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فيرفع الله الأدنى منهما إلى مرتبة الأعلى ليكون الصالحون في مرتبة واحدة يوم القيامة مرتبة واحدة متساوية علشان هذا الابتهاج طب أنا الحقيقة مش كفاية عندي ولادي واصحابي أنا عايز زوجتي أيضا معي زي بعض وماله أيضا يرد في القرآن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يعني هتجيب لي زوجتي كمان آه. الله ده, ده كله طالع فوق الزوجة ستأتي والابناء سيأتون والأصحاب سيأتون والأصحاب سيأتون وهبقى في منتهى السعادة لأن هناك حياة اجتماعية في الجنة وحياة تزاور وحياة لعب وحياة مودة وهناك وصحة كما قلت مكتملة مفيش حد مكتملة لا يهرم أحد ولعلكم تحفظون نبأ المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له ادعو لي أن أدخل الجنة هي خيفة لأنها عجوزه وخلاصها تموت وخيفة على نفسها ادعي لي اخش الجنة فقال لها لن يدخل الجنة عجوز ثم قال أخبروها أنها إذا دخلت الجنة ردت إلى شبابها فالجنة لا يهرم فيها أحد ولا حد يتوجع ولا حد يتعب وإنما هي رحمة من رحمات الله عز وجل هناك أيها الإخوة بعد كل هذا نعيم آخر في الجنة اسمه سوق الجنة سوق الجنة حضرتك في الأصر بتاعك والمنزل وأنا كذلك يا رب العالمين وأبي وخالتي وعمي وصاحبي وجاري يعني لكن نريد عايزين نادي عايزين مكان نخرج فيه كلنا نروح فيجعوا الله سوق الجنة فيخرجوا الناس إلى سوق الجنة ده يعني إيه عارفين الناس معلش أنا هترجم لكو من عربي ل... للغة الشوارع النهاردة لل... للانجليزي وال... عارفين سوق الجنة سوق ده اللي انت بتقوله عليه, إيه؟ بتقوله عليه المول المول مش بيروحوا يقولك عايزة اطلع هروح المول الفلاني فيه سينما وفيه كافيتري طبعا مع ما فيه من, ال... من المفاسد والشياطين والنيران المتأججة انما الجنة هذا اللون من النعيم بدون هذا الفساد خلاص أنت فسوق الجنة مول في الجنة اسمه سوق الجنة مول كبير في كل ألوان النعيم فيذهب الناس إلى مول الجنة إلى سوق الجنة ويذهبون إلى هناك فيرون الصالحين والنبيين والشهداء والكبار والصغار والقدامة والجدد والمنازل المتعددة ويرون الكواكب الدرية المتلألئة والمتحبين في الله ويرون كل أحد ثم هناك نوع من النعيم هائل بعد ذلك قال الله تعالى فيه للذين أحسنوا الحسن وهي الجنة وزيادة وهي أن الله تعالى ينادي عباده من أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فإذا بهم يرون الله عز وجل يرون ربهم عيانا لا يتضامون لا يتزاحمون في رؤيته ما فيش واحد من يقول له واسع كده عايزة شوف وإنما يرون ربهم عيانا لا يتضامون أو لا يضام يضامون يعني يظلمون في رؤيته فحين ذلك يرون أنهم لم يسبق لهم أن رأوا نعيما قط يساوي هذا النعيم من روعة ما يرون والله أعلم به ولما يرجعوا إلى منازلهم في الجنة هم لما خرجوا من المنازل إلى سوق الجنة سابوا مين تركوا من في منازلهم تركوا مين لما خرجوا مين اللي كان فاضل في البيت زوجتهم لا زوجتهم معاه في سوق الجنة وأولاده كل أهل الجنة في السوق إنما سابوا مين تبتلت أصناف تركوا الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم تركوا الحور العين تركوا الولدان المخلدين فإذا عادوا إلى بيوتهم من سوق الجنة إلى منازل الجنة استقبلتهم الملائكة وحور العين والولدان في دهشة بالغة ويشحقون ويقول إيه ده إيه اللي حصل لكم ما هذا الجمال ما الذي حدث لكم إذا ما لكم أشرقتم بهذه الصورة فيقولون رأينا ربنا فذلك قول الله تعالى ولذلك عن الكافرين يقول الله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون هيمنعوا هناك حجاب يحول بينهم وبين رب العالمين إنما المؤمنون ينظرون إلى ربهم فيشعرون بالنعماء البالغة في رؤية الله ويزدادون قوة وصحة وعافية وفتوة وجمال ويعودون إلى منازلهم بهذه الصورة. الجمال والجلال والكمال يتأملون في جمالي وجلال هذا الاسم خطاب لكلياتنا للعقل الذي يرهق نفسه ويرهقنا في الاحتيال في طلب الوصول إلى المطامع بغير وجه صحيح الرؤوف الذي ستر ما رأى من العيوب صفات لها دلالات ومعاني لذات الله سبحانه وتعالى كيف لا أحيب عهده, عهده وقدرنا كيف لا أطيعه وأترك محاصيل وقدرنا كيف لا أسار إليه كيف لا أرتمي على جنابه وساحات فضله وإحسانه كيف نتأثر بهذه المعاني وكيف تنعكس في نظرتنا الإنسانية للحياة الإجابة لدى الداعية الحبيب الجفري والشيخ علي أبو الحسن في يحبهم ويحبونه فقط على الرسالة والله تعالى عندما سبحانه يتعرض لعباده ليروه لا يكتفي بذلك بل انه يقدم لهم تحية كما تأتيني في بيتي طبعا لله المثل الأعلى فأأتيك بكوب شيء تشربه أو بطبق طعام تأكله فيقول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم يا هذا انت رايح على الرحمن تراه ويسقيك وتعود بهذه الصورة يعني اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب العالمين يا إخوة يعني تمسكوا بالطاعة اوعوا تفلت منك اوعوا لا تكونوا من اهل الجنة اوعوا الدنيا تفلت اوعى الفتن تذكرك بنفسها فيفلت منك الطريق امسكوا الحق في الطريق اوعوا تكونوا يومئذ غائبين عن هذا لان الغائبين عن هذا موجودين في النار يعذبون ويطحنون في الحطمة التي تحطم الناس اوعوا تغيبوا عن هذا الموقف يستاهل والله يستاهل يستاهل أن نغتسل وأن نتوضأ وأن نصلي وأن نتصدق وأن نغض عن الحرام وأن نلتزم بطاعة الرحمن وأن نحسب نفسنا بالليل نقول يا رب انت راضي عني اليوم ولا أنا النهاردة أخطأ تفئيه اللهم اغفر لي أنا ضعيف يا رب أنا ضعيف وأنت تحب العفو فاعف عني ويدخل الناس الجنة يرون ربهم يزورون أنبياءهم يتقابلون في سوق الجنة معهم نساؤهم معهم أبناؤهم معهم ذرياتهم معهم أصحابهم معهم معهم معهم وعندهم بعد ذلك كله النعيم المادي اللي هو مشهور بقى وانت حفظينه الذي لا يزول ولا يحول فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن تربة الجنة الجنة تربتها طيبة ذهب وفضة ذهب وفضة وتربة طيبة وتمتلئ بالمسك والعنبر وغراسها شجر الشجرة الواحدة فيها ظلها أكبر من الدنيا بما فيها ولو أراد من يركب الفرس أن يقطعها والفرس ويجري به المضمر يقول راكب الفرس المضمر المضمر اللي شادت لجام الفرس ويجري به كما في السباق أن يقطعها في سبعين سنة ما استطاع يا سلام طبعنا عايز من هذا الشجر العظيم المليء بالثمار قال غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه يعني الذي يقول سبحان الله شجرة سبعين سنة الحمد لله ولذلك كنت أعرف رجلا أسعد الله أن يكرمه يا رب العالمين كان يخرج مع ابنائه أحيانا من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا ذهب لمصير فطول الطريق يظل يغني معهم وهو يقول لهم هذا يقول يقول له الدنيا شمس والطريق الصحراوي فيقول ما رأيكم لو عملنا في لحظة واحدة الطريق الصحراوي ده كله شجر ونمشي في الظل فيقول له ازاي يقول هيا نغني معا ويعرفهم ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويظل يكرر والأولاد هو يعلم الأولاد الحماسة هو يسكت هم مستمرين أحب الذكر وهم في هذا يرون أنهم وهذه حقيقة وردت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يمدون لأنفسهم في الجنة يمدون لأنفسهم في الجنة نعيما كبيرا لذلك النعيم المادي الموجود في الجنة نعيم ذكر كما أقول لكم على سبيل أنه يعطي الناس ضخامة الجزاء الأنهار مثلا على سبيل المثال تقول لي واحد الجنة فيها نهر من لبن يقول لك يا أخي ما بحبش اللبن ما كنتش بحب اللبن <تصفيق> ما هو لبض ما فيش فايدة. جدل تقول له وأنهار من عسل يقول لك يا تبقى حليانة قوي عسل طيب وأنهار من خمر خمر لا ما حبش الخمر الحمد لله أنا بدقهاش وحتى ما ليش نفسك وأشربه طيب وأنهار من مية آه زي بعضه ممكن أشرب مية إنما تجد أن الأنهار التي يصفها الله تعالى مش لبن وخلاص خمر وخلاص عسل وخلاص لا ده يذكر لك مثلا من عسل مصفى فتعرف أن العسل قد صفي حتى مما قد لا يحب الإنسان اللي ما يحبش الحاجة الحلوة المسكرة أوه خمح لغول فيها ولا تأثيم لذة للشاربين فلما تشربها لا تشعر بما يشعر به السكارة والعياذ بالله اللبن لبن غير آس وماء غير آس فأنت تشعر بأنها أمور والأنهار تذكر في الجنة مرتين مرة تجري تحتها الأنهار ومرة تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار ترى فيها النهر يجري أمامك تجري من تحتها الأنهار تأخذ انطباع الشلالات واحد يروح عايز يروح شلالات نياجره يتفرج عليه فتنبع ينبع النهر من المكان الذي أنت فيه فترى جريان النهر من تحتك وأنت تمضي فالأنهار والوديان والجبال ويريد الله سبحانه وتعالى للنعيم المادي في الجنة أن يزيد معك شيئا فشيئا فتظل وأنت في الجنة تسمع أشياء سماعا كأصوات الأطيار و... ثم من نعيم الجنة أنك لا ترى فيها حالة من حالات الجو التي يمكن يقول تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا ولا الحرارة لا يعرف الجو بعد الفجر وقبل الشروق مباشرة أو قبل الغروب مباشرة وأنت ترى الجو في صفائه ونقائه وجماله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وتظل ألوان النعيم التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والحقيقة أنتم تعرفون أننا لم نكن أبدا في هذه اللقاءات بمن يستقصي أو يذكر هذه الألوان من النعيم أو من العذاب أو ما إلى ذلك على سبيل الاستقصاء والسرد إنما أنا فقط أحببت أن أحشدها معا لكي لأنه لم يبقى أمامي إلا أن أحدثكم عن أصناف مخصوصة من أهل الإيمان لهم نعيم خاص بهم في الجنة لذلك أردت أن أكلمكم عن النعيم المعنوي وعن النعيم المادي الذي يحدث للناس في الجنة وكما قلت يحل الله عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا لكن في أصناف أيها الإخوة من المؤمنين يجعل الله تبارك وتعالى لهم حالة زي حفل تكريم حفل تكريم خاص به يستحقون لهم خصوصية فمثلا هؤلاء هم أهل الجنة لكن هؤلاء هم ملوك أهل الجنة ملوك أهل الجنة يعني درجة أعلى من الملوك أهل الجنة الفقراء الفقراء الذين اشتد فقرهم في الدنيا وكانوا مؤمنين حقا وكانوا صالحين حقا يقول ألا أخبركم بملوك أهل الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف متضاعف انسان فقير ضعيف كومة كده مرمية لو أقسم على الله لا لأبره ملوك أهل الجنة الذين صبروا على الفقر الذي كانوا فيه ولم يجاوزوا طاعة الله عز وجل علشان الفقير لما يشوف واحد نازل قدام فندق تسع نجوم وبيفتحونه باب العربية ويخش الفندق وما ينكسرش قلبه يعلم أن له عند الله عز وجل الحسن صنف آخر هذا الصنف آخر من الذين لهم نعيم خاص بهم خاص بهم متميز بالنسبة له صنف الصائمون بالله تصوم ليه انا عطشان عايز اشرب هات مي جاعان اريد ان ااكل هات طعام انما يعني عطشان ولا اشرب جوعان ولا اكل ليه يعني من اجل الله فيجعل الله لهم باب مخصوص بوابة الف باب ال vib شخصيات المهمة إن في الجنة بابا يقال له الريان ري لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد أبدا فيشعر الصائمون بأنهم الناس يشربون وأنا لا أشرب أنا أوجه هذه الكلمة بالذات للناس اللي عايشين في أوروبا وأمريكا وكندا والصين وكوريا واليابان اللي يبقوا مكسفين في نهار رمضان الناس كلها بتروح اللانش أور وبيأكلوا ويشربوا وأنا مش عارف أكل طب هؤلهم إيه طب أنا صايم طب علشان إيه سيأتي يوم ترى من كرامة الله لك وأنت تدخل من هذا الباب في الجنة نعيما أنها بوابة لك طب أعود أنت بقى مش هتدخلوا معايا دباب لي أنا لأنني كنت أصوم أما الذين لما سافروا إلى هذه البلاد تركوا الصيام ليذوبوا في المجتمعات فإنهم سيحرمون من هذا النعيم ألوان من النعيم لصفات لم الحقيقة لم نستقصي طبعا نفد الوقت فإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ باستكمال هذه الأصناف من الطائعين الذين يكرمهم الله في الجنة تكريما خاصا بهم ونسأل الله يا إخوة نسأل الله ألا نكون محرومين يومئذ ألا نكون غائبين يومئذ عن هؤلاء نسأل الله ألا نكون في غير موطن هذا التكريم ونعاهد الله عاهد الله أن نصبر على طاعته حتى لا نحرم من هذا الموقف يوم القيامة ماذا تغني عنا أمور بسيطة الآن ونحن يمكن أن نمسك بطاعة الله نسأل الله عز وجل السلام جمعني الله وإياكم على الخير والهدى في الدنيا وجمعني الله وإياكم على النعيم والجنة في الآخرة اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته